وَعَدُوا فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا Kud fasselna alayiat liqawm yedzakkarun Lهم daru alaslami inda rabihim Wohu The tähendítulo overst لهab ja mnea invadult, võib-altõMaäng kült, kionsa نستمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قَالَنَا النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَِكَنُ وَلي بَ غَ الظَِّ مَِ بَعَظَّ بِمَا كَنُ يَكسِبُ يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وَقَرَّتْ هُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُنْ رب ربك مهلك القرى بظلم وأهلها